كلت رايه وعدني انت كل بدك اجمل خبر كرم لو يا يترفى اللي جد واللي البش جهدتك متهابه العهدنا بك نجدده جهدتك مع هذه العهد عهدنا بك نجدده عاشك يلم الشمل يا حسين عهدنا نحتفل الشمل يا لصالفق يا محا من خضر لصالفق يا محا من خضر يا غايب عن درب الهجر يا غايب محتاجك تمر يا غايب عن درب الهجر يا اجيلك باقي على العهد جمالك ما وصفه ابد اجيلك باقي على العهد لك يا اغلى بشر حب مو عمر الكبر لك يا اغلى بشر حب مو عمر الكبر كتابلك نار مشع كتابلك نار مشع عند الهجر يا غايب محتاجك تمر يا غايب عند من الهجر ابغى اغرب صوت احبك المواوي للعشق من يمر شعبان مني اشبقهنا لك شبق ابغى اغرب صوت احبك المواوي للعشق اجيلك انا ويا الملل يصفقك ذكربله اجيلك انا يا الملل يصفقك ذكربله الحمد لله وشك انت شيخ هل فكر الحمد لله وشك تشاغل الهلفك من هذاك علمنا الصبر فيادك علمنا الصبر ايما التبيج يا غايب محتاجك تمام اداره الانتاج <تصفيق> علي اللامي وبشار السعيدي ايما اصل ضميري يحبك ما راح انسى يمك يا اصل ضميري يحبك ما راح بيكاين محقق قلبي لجلك بسيح بيكاين محقق قلبي لجلك بسيح اعوفك يعني انا انت حب اعوفك يعني انا يا عيون على دربك تنتظر منك خبر يمتى يا مالك حساس يا امام المنتظر حتى انا ما احس بحرج امام يعجل بالفرج حتى انا ما احس بحرج امام يعجل بالفرج الدنيا قبل عدم مره ما فيها طعم الدنيا قبل هناك عدم مره ما فيها أسيرك basha wal asad asirak basha هندسه صوتيه والتوزيع حسين الذهبي لنشا علي الشمري ادا وانحان الرادود الحسيني منى حسين الحاتامي التصوير علي هاشم الحمداوي يا سيد مهله البغدادي المونتاج محمد العبودي الاشراف الفني رياض هاشم